119. لعل الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 110. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن لا أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العلم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم